سنين الوصل عمن يبيها الله الله عليهم لا مشوا تاركيني الله عليهم الله عليهم لا مش او تاركيني غادتني الخطوه الماضي سنيني يوم احملتني وانتهت فيها جيت المكان اللي صبر ياحتريني اسميني ما صدقتي يوم Oh, oh, oh, oh, كيف في ذكرى سهرت ليها وانا اللي اول فيك جيهوم ويني غابت سنين الوصل عن من I'm the عيد وطيف وهم ابتليني يسكن مدام حزني ويعتليها بكيتي والقلب انتفض يحتويني والجفن يشكي دمعتي واشتكيها اشتركوا في